ولا ربك اللي جابك هلابك عند اللي مسلط عليك من ربك عذابك جابك بركابك العبد اللي لا نجا انسابك وفر عتابك تعال انكمل حسابك تغلط على الناس تبكي لما تنداس بسهولة تنحاس مالو في القلم والقرطاس لما هايط وانتك قام يثوي مظلوم والحين ملطشت الساحة يقول انه جاثوم من تقدر اللي تقوله ما في شيء تطوله بس يا خيخة واللي زيه هم اللي صفقوا